آمِين اِن سِير قَوْل كَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمُنْخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَمْ أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل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 الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب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 والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 ولولا كلمة الفصل قضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترَ الظالمين مشفقين مما كسبوا ترَ الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم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 الصالحان قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربان ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُعَذِّبُهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ويعلم الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ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 والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبواهم يوفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن رزقناهم ينصقون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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَضَّى لِمِنَ الَّذِينَ لَمْ يَرَو respectively. من سبيل، وترىهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون، ينظرون من طرف خفي، وترىهم يعرضون. من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرون مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ وَمَالَكُم مِن كِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيكَ إِلَّا الْبَلاءَ وَإِنَّ أَذَقَنَا الْإِنسَانَ مِنَ رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَا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 وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ او يزوجهم ذكرانا وإناثا شاء عقيما انه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا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 ما كنت تدري ما الكتاب ولالإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم